وأشهد أن د م م ح اما عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ورسوله الله آله و س صلى ل أ م بعد معاشر ا المسلمين فاتقوا الله جل وعلا فافعلوا الخير وذروا المحرم واسالوا الله القبول أ ي ه ا المسلمون إ ن هذه ا ل ش ر ي ع ة شامله م ب ا ر ك ة تعود على الناس بالنفع والخير والسعاده في د ن ي ا ه وفي آ خ ر ت ه ان أ ه م الامور ان يعلى الانسان ب أ م ر دينه بحيث يصح له إ ي م ا ن ه فيكون قلبه مطمئنا ب ا ل إ ي م ا ن ليثمر عملا صالحا هو من وليس ب المحارم حتى يلقى الله جل وعلا وهو عنه راض حتى يلقى الله جل وعلا ليفوز بجنته ثم من الامور المهمه كذلك أ ن يعلى الانسان بصحته بصحه بدنه فان الصحه خير وان هذا نعمه من الله جل وعلا على عباده ولهذا كان من النعم التي يقبل عليها الانسان الصحه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبولا فيهما كثير من الصحه والفراغ ففي حال صحه الابدان يقوى ا ل إ ن س ا ن على فعل الطاعات من جهاد في سبيل الله من أ د ا ء ا ل ص ل ا ة على أ ك م ل الوجوه و أ س م ه ا على الصيام على بذل الندى والمعروف والخير حتى إ ن ه إ ن كان يستثمر أ ي ا م صحته في طاعه الله كتب له أ ج ر ما كان إ ذ ا مرض أ و ت ا ف ه ولذلك في ا ل ش ر ي ع ة عنايه ي ج و ا ل ب متعدده وفي ا ل ش ر ي ع ة توجيهات ل ص ح ة ا ل أ ب د ا ن ولعافيتها وخيانتها ولدرء المخاطر عنها ولشفائها وعلاجها قبرت يا عبد الله ب أ ن ت ط ل ونهيت عن الحرام و ق ا ع د ة ا ل ش ر ي ع ة أ ن ه قد أ ح ل الله جل وعلا الطيبات وحرم ا ل خ ب ا ئ س وفي كل زمان يظهر للناس من ع ل م الدنيا ما يتبين به ب ق و ة وجه تحريم تلك المحرمات فالخمر مثلا لها أ ض ر ا ر بجانب أ ن ه ا تغطي على العقل فتلقي ا ل ع د ا و ة والبغضاء بين الناس كما أ ن ه ا ربما أ د ت ب ا ل إ ن س ا ن إ ل ى الكفر بالله جل وعلا و إ ل ى ترك ما افترض الله عز وجل على العباد من ا ل ص ل ا ة ونحوها وهي مع ذلك تمرض ا ل أ ب د ا ن وتسبب مرضا بالاغدان قد علم ذلك بالتوازن في الصحه ولحم الخنزير مثلا ثبت ما له من اضرار على صحه الانسان بل وعلى طبعه كذلك وعلى نفسيته كذلك وهكذا لو تدبر الانسان في حرم الله جل وعلا لوجد في ذلك صيانه للانسان في آ خ ر ت ه وفي دنياه تبعا ل آ خ ر ت ه نهى الشارع عن التبرز في طريق الناس أ و في ظ ل ه ونحو ذلك أ و تحت ظل ش ج ر ة م ث م ر ة كل ذلك فيه ص ي ا ن ة ل ل ص ح ة ا ل إ ن س ا ن لئلا ينتشر المرض ولئلا ي ت أ ذ ى الناس ولو ب ر ا ئ ح ة خ ج ر ة وكذلك أ م ر ت بغسل ا ل أ ي ا د ي يا عبد الله إ ذ ا قمت من نومك ففي ذلك ح ك م ة ب ا ل غ ة أ م ر ت ب أ ن تغسل ا ل إ ن ا ء الذي ولغ فيه الكلب سبعا أ و ل ه ن بالتراب وقد ثبت في ا ل ص ب حديثا وجود ما لا يخرج ولا يزال بمجرد الماء غالبا إ ل ا مع هذا التراب ففي ذلك ح ك م ة ب ا ل غ ة وهكذا إ ن كنت ب أ ر ض فيها مرض كطاعون مما ي س ر ي بين الناس نهيت عن مغادرتها ولو كنت خارجها نهيت عن الدخول إ ل ي ه ا افلا يدل ذلك على مبدا صحي وهو الحجر الصحي فالنبي صلى الله عليه وسلم ابان أن ف ا كان ب أ ر ض قوم ولستم فيها فلا تدخلوها و إ ن كنتم فيها فلا تخرجوا منها لعلك تحمل المرض و إ ن لم تكن مريضا فتؤذي به آ خ ر ي ن وكذلك إ ن لم تكن فيها فلا تزد ا ل أ م و ر خطرا فلا تسهل ولا تعرض ن ف س ك إ ل ى استهلوكت يا عبد الله أ م ر ت بالتداوي ت د ا و ي يا عباد الله فان الله ما انزل زان الا انزل معه دواء علمه من علمه وجاهل هم ن ل ج ا ه ل لكننا نقول في هذا المقال كلماته ان كان الطفل اكثر الناس في هذه الازمنه يعتمد فقط على مختبراته م وعلى عقولهم فهذا بنظرنا بحث ق ا ف ر ولا يمكن نعم لا بل ذلك طريق صحيح إ ذ ا بحث الناس واجتهدوا في م ع ر ف ة ا ل أ م ر ا ض ومسبباتها ومسبب وفيما ينفع من أ ن و ا ع الدواء بطرق م ع ت ب ر ة لكن لا, لا ينبغي أ ن يغفلوا عن هذه ا ل ش ر ي ع ة بحاله بل في ا ل ش ر ي ع ة تنبيه إ ل ى أ د و ي ة فيها السلامه وفيها النفع فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم ينبه إ ل ى التداوي ب ا ل ح ب ه السوداء يقول ف إ ن فيها شفاء من كل داء هذا خبر المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه يجب قبوله إ ذ ا كان الناس يغترون أ و يغترون ب أ خ ب ا ر طبيب كافرين ي ب ح ث و ا و ق د ي ك و ل و ن ب ح ث ه للخطأ و م ع ه ذ ا ي ق ب ل و ن يقولون قالت بروحي صفولا من ج و ل ة كذا ق ا م ت ر ي قمنا ل أ ب ب ا ء في ج و ل ة كذا وكذا ت ف خ م و ن البارات ع في ق ب ل و ن ما ي ر د م ن ه م أ ف ل ا ي ق ب ل و ن يا قولو رسول الله ع ل ي ه و س ل م أ ي ه ا ا لا ن بالشرع ج ل ا ل ه على ما تيسر من أ ن و ا ع التداوي كالتداوي بالعسل وبالقصد ل ه كما جاء في البخاري وغيره ف إ ن فيه س ب ع ة أ ش ف ي ا ء يستعط به من ا ل ع ذ ر ة ويلد به من ذات الجنب يقول علي الدكتور الزارة الأغنم المراد بالعذرة محمد أن ا ن ت ه ا ب اللوزتين او ما يكون ا ل ح ع ه وقد جربنا ذلك فوجدناه من انفع ما يكون هذا ا ل ق ص ة الذي جاءت من صحيح البخاري ينفع علاجا و ت ح س ي ن ا قبل نزول ا ل ا س ا ق وقد جربت هذا انا ب ن ف وجربه غيري من اهل الاسلام ارشد الشارع الى ا ل ح ج ا م ة حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ل ي ل ة الاسراء والمعراج كلما مر ب م ل ئ من ا ل م ل ا ئ ك ة قالوا له أ و ص ي امتك بالحجاب وقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن أ م ث ل ما تداويتم به الحجاب وقد س أ ل ت بعض إ خ و ا ن ن ا ممن يعمل في هذا المجال خبيرا فذكر لي أ ن ه بفضل الله داوى به أ م ا م مستعصيه عند اهل ا ل ص ف ل كالسرطان ونحلها بل أ ع ر ف رجلا من أ ه ل السودان من شماله وهو مقيم في الرياض مصيب بداء في السبت ما بعده إ ل ا الموت كان من شفاء الله عز وجل له أ ن تداوى ب ا ل ح ج ا ب ة حتى صار ا ل أ خ ا ل آ ن خبير فيها كذلك أ ي ه ا الناس إ ل ى ما به تقوى ا ل أ ب د ا ن فيكون ذلك دفاعا للجسم ف أ ر ش د إ ل ى الغذاء الطيب و أ ر ش د إ ل ى التمر و أ ر ش د إ ل ى العسل و أ ر ش د إ ل ى الطيبات عموما ونهى عن الخبائث ففي ذلك كما يعبر الوقايه خير من العلاج وان إ ص ح ا ح الابدان قبل إ ص ا ب ت ه ا مطلوب ولهذا نهى الشرع كما سبب عن امور تكون سببا ل أ م ر ا ض ه ونهى عما يضعف الابدان ولا تلق بايديكم إ ل ى التهلكه ثم مع ذلك فتح الشرع باب الاختراع و باب الاكتشاف فداؤوا عباد الله فان الله ما انزل داء الا انزل معه دواء علمه من علم وجهله من جهله ولكن لتعلم أ ن ا ل أ ص ل في الدواء ا ل إ ب ا ح ة ا ل أ ص ل في ذلك ا ل إ ب ا ح ة إ ل ا ما حرمه الشارع فان الله ما جعل شفاءنا بما حرم فلا يتداوى بخبر ولا يتداوى بسحر ولا يتداوى ب ر ق ي ة م ح ر م ة ش ر ك ي ة ونحو ذلك مما يفسد الابدان أ ب د ن والأجيان ن قال ا ل ي عليه صلى الله وسلم ق سئل عن ل ش ر والاديان ي حد س بسحر ح ر مثله ق ل عمل الشيطان هي أخرجه من أبو ا و د ف سنة من هي ي قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال خرجه مسلم في ص ح ي ح ولذلك ما حرم الشارع لا يجوز لك أ ن تتداوى به و إ ن ظننت م ص ل ح ة ولكن لتعلم أ ن الضرر لا يزال بمثله أ و بما هو أ ش د منه كما في قواعد الفرق هي من القواعد ا ل ر ا ف ق ة الضرر لا يزال بمثله ولا بما هو أ ش د منه وما توهمته م ص ل ح ة ف إ ن ه م ج ل ب ة لكل مفسده ولذلك كان جرب المفاسد مقدما على جلب المصالح ومن هنا ا ه أ ي ض ا أ ق و ل ل أ ط ب ا ء لا تيجلسوا مريضا وعليكم بعلم نافع فمن تطبب لم يعلم منه طب فهو ضامن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن ف إ ي ا ك أ ن تباشر علاج إ ن س ا ن ولا علم أو لك أ و لا خ ب ر ة لك و إ ي ا ك أ ن تتجاوز حدود العلاج فمثلا في ا ل ج ر ا ح ة ا ل ط ب ي ة إ ن كنت تحتاج الى ف د م إ ل ى فتحة ص غ ي ر ة لا ت ت ج ا و ز بأقياسة ا ل ن ا س ا ل ي و م سنة ر ا ف ت ج ا و خ ر إ ل ى س ن بكرين ه ذ ا خطأ فهذا خطأ إياك أن فهذا إياك ت ت ج ا و ز أيها ا ل ط ب ي ب ع ل ي ك بتقوى العلم ل ه ويكون ه وأحكم إليه و ا ا ك اشياء ا ل خ إياك, والتخازن إياك والتسويف وهنا أ ق و ل أ ي ه ا ا ل أ ط ب ا ء ح ا ف ظ و ا على دوامكم في مراكزكم العلاجيه بمستشفيات ونحوها لا يخرجن احد الا ب إ ذ ن ه و إ ن خرج ف ل ي خ ل ص غيره ف إ ن المرضى قد قدموا إ ل ي ك م يلتمسون ع ل ا ج ا فاياك أ ن تهمله والمسلم أ ق و ل م س ل م لا يسلم ولا يظلمه ولا ي خ ذ ر ه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أ ق و ل ل ل أ ط ب ا ء الذين يتقاضون أ ج ر ا من مريض م ب ا ش ر ة وليسوا في المستشفىات ا ل ح ك و م ي ة أ و ا ل خ ي ر ي ة أ ق و ل أ ر ح ق بالناس أ ر ح ق بالناس ف إ ن جاءك ذو حاجه ولا مال عنده إ ل ا القليل اقبل ذلك يبارك الله جل وعلا نسوه أ ي ه ا الاطباء بجانب حرصكم على نيل شيء من الدنيا لا تحرصوا على ا ل أ ج ر عند الله يوم ا ل ق ي ا م ة ولا تبالغوا في ف ر ق الرسوم ونحوها وعليكم بالصدق فاكل المريض إ ل ى ج ه ة تعلى به أ ك ث ر منه إ ن كان المريض مرضه ليس من اختصاصه اهله إ ل ى معمل مناسب أ ه ل ه إ ل ى ما يناسبه من أ ن و ا ع العلاج فهذا من النصح ا ل م س ل م ي ن وهكذا زائر المريض يعوده يطيبه يفتح له باب ا ل أ م ل يدعو له بعد الله جل وعلا أ ن يشفيه و أ ن ت في م خ ر ف ة ا ل ج ن ة ما كنت عاهدا مريضا ايها تخفف عنه تسليه أ ي ه ا الطبيب و أ ي ه ا العائد للمريض إ ن كان يحتاج إ ل ى شيء من ف ق ه ت ب ي ن له كيف يتطهر سله أ ص ل ى أ م لم يصل ي سله إ ن كان ا ل أ م ر يحتاج إ ل ى وصيه فليوسف وقد يسال طبيب هل اكذب المريض عن مرضه وعن سعه العضال قال العلماء يفصل في ذلك إ ن كان المريض ذا جلد ودين و إ ي م ا ن وكان إ خ ب ا ر ه بمرضه ينفعه ف أ خ ب ر ه و إ ل ا فوري ولا تصرع ويمكنك أ ن توري ل أ ه ل ه لعله أ ن يوفي لعله أ ن ي ت و ف أ ق ا ل الطبيب وقد جيء به إ ل ى الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد طعم وعمر وعمر ه وعمر رضي الله عنه ف ل م ا أ د ر ك ا ل ط ب ي ب أ ن ا ل ج ر ح لا د و ا ء ل ه ب ح ذ ا م س ل ع ن ع م ي ا ل ع ن ي ا ر ك في عمر الله عنه ي ش ع م ر م ي ت ق ا ل أ و ص ي أ م ر ي ه ر في الله عنه ي ش ا ر ة إ ل ى أ ن ه م ي ت ر ض ي الله عنه ل ك ن م ن م ي ل ع م ر ي ت ح م ل م ث ل ه ذ ه ا ل أ خ ب ا ر و ل ذ ل ك الله ل ه ع ن في ل ه ع ا ل ل ن ي ش ا ر و أ ن ت تباشر العلاج اذكر الله أ ي ه ا الطبيب واستعن بالله ولا ترسل الى صدك ولا إ ل ى علمك فقط هذا سبب ولا تنس مسبب ا ل أ س ب ا ب أ ق و ل ما تسمعون وأستغفر ولكم وليسائل فستغفروا وصلاة وسلاما وعلى هو أما المسلمين الله العظيم بنا لي لحق على من لا نبي وعلى آله حمده بعد بعد معاكم نبي صحيح من من مما ينبغي أ ن يعنى به ا ل أ ط ب ا ء والمرضى وكل أ ه ل ا ل إ س ل ا م أ ن في هذا الدين أ د و ي ة ن ا ف ع ة قد لا يتنبه لها كافر إ ن ا ل ر ق ي ة ا ل ش ر ع ي ة ن ا ف ع ة ب إ ذ ن الله يرقى بها ا ل إ ن س ا ن قد يصيبه سم يخيل إ ل ي ك أ ن ا ل ر ق ي ة لا تنفع بل هي ن ا ف ع ة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ر ق ي ة إ ل ا من عين أ و سمح والحمد السم أ و ذوات السمو لله ا ل ح ك م ة ا ل ب ا ل غ ة حدثني من ا ث ف به أ ن ه في عالمنا أ ج ر ي الجراث على مجموعتين م ج م و ع ة من أ ه ل ا ل إ س ل ا م و أ خ ر ى ك ا ف ر ة ف ق ر أ عليهم ا ل ق ر آ ن فوجدوا ان ن س ب ة ا ل م ن ا ع ة زادت في ا ط ا ئ ف ت ي ن لكنها في أ ه ل ا ل إ س ل ا م كانت أ ك ث ر ولهذا والله أ ع ل م إ ذ ا قويت ا ل م ن ا ع ة أ م ك ا ن ت ف ع ا ل أ م ر ا ض كما أ ن ا ل ح ب ة السوداء ثبت في طبنا في عالم اليوم أ ن ه ا تزيد من ا ل م ن ا ع ة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ا ل شفاء من كل داء فلا عجب بل هذا من ز ل ا ئ ل ا ل ن ب و ة ن ب و ة النبي صلى الله عليه وسلم ثم أ ق و ل مع ذلك لما منعنا من ا ل إ س ر ا ف في تناول ا ل أ ط ع م ة كنا كذلك قد منعنا من ا ل إ س ر ا ف في تناول ا ل أ د و ي ة ف إ ن الدواء يؤخذ على قدر الحاجه ويؤخذ ل ل س ل ا م ة من ا ل أ م ر ا ض ولعلاجها ف إ ي ا ك أ ن تتجاوز و أ ن تشعر نصيحتنا للمرضى الذين يتناولون أ ن و ا ع الدواء من ا ل ص ي د ن ي ا ت وغيرها نصيحتنا لهم الا يتناولوا دواء إلا بإرشاد تفيد و إ ذ ا نفذت ا ل ز ر ع ة فعليهم ب م ر ا ج ع ة ا ل أ ط ب ا ء هل يواصلون أ و يتركون أ و ينتقلون إ ل ى دواء اخر لا تلقوا ب أ ي د ي ك م إ ل ى التهلكه ايها الناس فقد ثبت في طب الناس اليوم أ ن أ ك ث ر أ د و ي ه الناس اليوم في الصيدليات لها آ ث ا ر ج ا ن ب ي ة ولها محاذير فاياك أ ن تتناول ما فيه ضرره ولا تنسى ق ا ع د ة ا ل ش ر ي ع ة لأن ا ل يزال ض ر ر و أ ن الضرر لا يزال بمثله و أ ن ه لا ضرر ولا ضرار ولولا ما اخشى من ا ل إ ط ا ل ة عليكم ل ت ت ر ج م ل ة فوائد ولكن لنذكر بعضها أ ي ه ا ا ل ص ل ي قد علمت أ ن ه لا ضرر ولا ضرار وقد علمت أ ن جرء المفاسد مقدم على جلب ا ل م ف ا ل ح يندرج تحت هذا إ ن وجد دواء يؤدي إ ل ى مرض اشد فلا تنصح به للمريض و إ ن جاءتك ا م ر أ ة وحدها فلا تخلو بها و إ ن زعمت أ ن ك ستعالجها لا تخلو بها فجرء المفاسد مقدم على جلب المصالح والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أ ل ا ليخلون ا رجل ل ا م ر أ ة إ ل ا كان الشيطان ث ا ل ث ا نصيحتنا للمريضات إ ن جاءت تدخل معها ا م ر أ ة أ و يدخل معها زوجها أ و ذو محرم ف إ ن لم يوجد يستدع الطبيب م م ر ض ة أ و أ ي إ ن س ا ن معه يبقى حتى لا يخلو وحده وان احتاجت الى كشف خاص ف ق ا ع د ة ا ل ش ر ي ع ة أ ن ا ل م ر أ ة تباشر علاجها ا ل م ر أ ة ا ل م س ل م ة ف إ ن لم يوجد فطبيبه ك ا ف ر ة ف إ ن لم يوجد في ا ل م ر ت ب ة ا ل ث ا ل ث ة طبيب مسلم ف إ ن لم يوجد في ا ل م ر ت ب ة ا ل ر ا ب ع ة ا ل أ خ ي ر ة فطبيب كافر انظر كيف قدم الفقهاء أ ن تطبب ا ل م ر أ ة ولو كانت ك ا ف ر ة ا م ر أ ة حتى على طبيب مسلم ل أ ن ه في الغالب بجانب الطب لا يتلاعب الناس في ط ب ه م لكن في ا ل أ خ ل ا ق انحدار وقد يتلاعب الشيطان بالانسان ولهذا ف ج ر المفاسد مقدم على جل المصالح ايها الناس إ ن التداوي م ش ر و ر ومع ذلك أ ي ه ا المريض أ م ر ك بالصبر و أ م ر ك ب ق و ة الرجاء في بعيد الله جل وعلا اصبر على ما أ ص ا ب ك احتسب ا ل أ ج ر عند الله ا ق ر أ ا ل ق ر آ ن فالله إ ن فيه نفعا عظيما و إ ن ن ي لادعو مع ك ث ر ة بيوت الرقى أ د ع و اخوانا المشتغلين للرقيه أ ن يقتصدوا في أ خ ذ المال من النفس أ ن لا يتدخلوا في غير طبهم لا يباشروا علاجا ب أ ن و ا ع من ا ل أ ع ش ا ب لا خ ب ر ة لهم بها ق ك و ن م أ م و ن ه في ا ل أ ص ل لكنها تجمع ب ط ر ي ق ة خ ا ط ئ ة فيكون فيها بعض الشوائب فتضر بالمرضاه و أ ح ي ا ن ا قد يخلط أ ع ش ا ب ا فينتج منها أ ض ر ا ر بل قد يمنع المريض من بعض أ ن و ا ع ا ل أ غ ذ ي ة حتى يصاب ب ه ز ا ل شديد و ما يسمى في ا ل ط ف ب ا ل ق ن ي ن ا ل ح ا د ة فيذهب بعد ذلك إ ل ى ا ل أ ط ب ا ء كما أ ن ن ي أ ن ص ح ه م بستر العورات و بحفظ ا ل أ س ر ا ر و الا يؤسسوا و الا يبالغوا في التشخيص و أ ن يتقوا الله جل و علا بالمرضى و الا ي ب ق و ه م عندهم إ ن كانوا ب ح ا ج ة إ ل ى ط ب ي ب اخر كما أ ن ص ح ا ل أ ط ب ا ء بتقوى الله و ص ي ا ن ة ا ل أ ع ر ا ض و ا ل ف ت في العمل و النصح للمرضى كما أ ن ص ح ه م ب أ ن لا ي م ن ع ه م من الرقعه ا ل ش ر ع ي ة لا باس أ ن يتزامن العلاجان في آ ل واحد ي ق ر أ عن المريض ويشخص داؤه باحدث أ ن و ا ع ا ل أ ج ه ز ة التي فتح الله عز وجل بها للناس في هذه الازمنه سخر لكم ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض جميعا منه سبحانه له المنه وله الفضل جل وعلا ولذلك دله على الطبيب ليشخص ص د ا ئ ه و ل ي ق ر أ عليه ا ل ق ر آ ن في ان واحد ما ذلك لا يمنعن طبيب مريضا من التداوي ب ا ل ق ر آ ن ولا يمنعن ر ا ق مريضا من الذهاب إ ل ى الاطباء يتكامل الجهدان وعلى المريض الصبر و إ ن طال مرضه ف إ ن جاءت س ك ر ة الموت فعليه باحسان الظن بربه جل وعلا واستقبال أ م ر ا ل آ خ ر ة وليكفر من ذكر الله جل وعلا لعل ذلك بل ذلك نافعه إ ن شاء الله وبحول الله وقوته أ م ا بعد ف إ ن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر ا ل أ م و ر محدثاتها وكل م ح ج ز ة بدعه ضلالة وكل ب د ع ة ض ل ا ل ة وكل ض ل ا ل ة في النار اللهم صل على محمد وعلى آ ل محمد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 اللهم ن س أ ل ك العفو و ا ل ع ا ف ي ة و ا ل م ع ا ف ا ة ا ل د ا ئ م ة في الدنيا و ا ل آ خ ر ة اللهم اغفر لكل مسلم و م س ل م ة ومؤمن و م ؤ م ن ة اللهم انصر اخر المقروبين واقض الدين عن المدينين واشف المرضى اجمعين ربنا اتنا في الدنيا ح س ن ة وفي ا ل ا خ ر ة ح س ن ة وقنا عذاب النار واقوموا الى صلاتكم